بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى مشهور عن نفسنا ونسيئة أعمالنا إنه ما يهدي الله فلا يضل له وما يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ممّا شرعنا في المرات السابقة في دراسة الرسالة الجواب في الإيمان وأنا أذكر الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله إلى الفقرة الأولى تقريبا اللي بين فيها دخول العمل في مسمى الإيمان كان آخر هذه الفقرة ملخص مركز جدا للفرق بين حقيقه الايمان عند اهل السنه وعند مرجئه الفقهاء وعند المرجئه المتكلمة قلنا الفقرة الملخص ده محتاجين نتكلم فيه تاني ولكن بعد ان نذكر موجز الآفة التي تفرع عليها كل هذا الكلمة طبعا احنا سابق ان احنا تناولنا مسال منو الكفر بتفصيل وقلنا احنا هنعتبر تعليقنا على هذه الفتوى نوع من انواع المراجعة او الدراسة المختصرة نسبيا لمسال منو الكفر ولكن مع الالمام باهم ما نريد لو تذكروا احنا قلنا ان الافه نشات ببدعه الخوارج وبدعه الخوارج نشات بدا عرتجاليه غير منظره وغير مستنده الى ادله موقف انفعالي نتيجه الخلاف اللي ضرب عليهم معاويه رضي الله عنهما ومع وجود مع وجود منافقين حاولوا دائما استثمار الاحداث لما يصب في مصلحتهم من إفارة الفتن والقلق والشق الصف الآخر ذلك أنا شاهدت فزع الخوارج في أول الأمر كانوا قالوا بكفر عليه رضي الله عنه لأنه رضي بالتحكيم ويبدو أنه كنتيجة للمناظرات التي تمت بينهم وبين أهل السنة في الوقت المبكر جدا دل إن أول مناظرة تمت بين ابن عباس صلى الله عنهما وبينهم في مسألة تكفيرهم لعلي رضي الله عنه بدعوة أنه راضي بالتحكيم أو أنه حكم الرجال وترك كتاب الله كما كانوا يدعون وده لبس يوجد كثير عند أهل البدع في التخليط بين الأمور هل هو راضي بوجود محكمين يحكمون بكتاب الله فما هو الذي ينقمونه مجرد وجود محكمين لا يمكن أن يطبق حكم الله إلا بوجود حكم يطبقه فاحتج عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى فابعثوا بحكم من أهلي وحكم من أهلها وبقوله يحكم به ذوى عدل منكم الأمر تطور بعد كأنه بل كان القتال بين علي ومعاويه رضي الله عنه الجميع ردة للجميع وثم تطور الأمر إلى القول بتكفير مرتكب الكبير وعادة البدع بعدما تنتهي مراحل التكوين الأولى تبتدي مراحل التنظير الفلسفي. لما جت مرحلة في التنظير الفلسفي للخوارج لبدعت الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل. طبعا ما كانش برضو المصطلح ده ظهر بهذه الصورة قالوا الإيمان يشمل كل شعاب الدين. الإيمان بدون وسبعون شعب اذا الفعل الطاعات من الإيمان وترك المعاصي من الإيمان. فليا بعد كده كما ذكرنا. استقر على إن تبقى الاصطلاح المعبر عنها إن إحنا بقولي من قول وعمل وما قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أن فعل الطاعات وترك المنكرات من الإيمان هذه واحد قالوا إذا فالإيمان حقيقة مركبة والشيء المركب إذا ذهب بعض ذهب كل وضل مقدمتين خرج منهم بنتيجة لا تكفي المرتكب الكبيل إن الإيمان مكون من أبعض الثانية ان الشيء المكون من أبعض إذا ذهب بعض ذهب كله فكانت النتيجة انهم قالوا بتكفير مرتكب الكبير طبعا الكلام ده يعني يكفي في سقوطه ان طريقة الاستدلال ديت يجب أن تؤدي إلى تكفير تارك المستحب فنقع في تناقض ما بعد تناقض تقول الشيء مستحب وتاركه كافر لأن المستحبات من, الإيه؟ من الإيمان فلو إحنا طردنا هذا الأسلوب ده يكفي في إن الاسلوب الأسلوب ده فيه حاجة غلط طب إيه اللي غلط هما قالوا مقدمتين ونتيجة النتيجه حتمية الخطأ فلازم تكون المقدمتين أو إحداهما خطأ أو يكون المقدمتين لا يلزم منهما عقرا النتيجه لكن هما فهموا الموضوع غلط ودي الاحتمالات ولو تأملنا حلق المشكلة في المقدمة التانية اللي هي بتقول ان الشيء المكون من ابعاد اذا ذهب بعضه ذهب كله واتكلمنا في هذه المرة اللي فاتت وقلنا آفة ايضا مضطردة جدا ان يجي واحد يجيب مثال عقلي سليم في ذات ثم يعممه مين اللي قالك ان دي السورة العامة قلنا يجي واحد يقول طب هات الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث مش عايزين نتكلم على أمثلة يمكن تكون الأمثلة الأكثر شهرة في بيمثله بالمركبات الكيميائية ويمثله برقم عشرة على بعض ودي فيها قدر من الغش شوية طب التسعة جزء منه ولا لا طب تعالى مثال أسهل اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت قولك هات المثلث شيل منه جزء ما يبقاش مثلث نقول له صدقت في هذا المثال لكن مين اللي قالك لك ان دي الصوره العامه اللي حطبها على كل حاجه في الدنيا هات الشجره شيل منها ورقه تفضل شجره وشيل منها غصن تفضل شجره يبقى اذا القاعده اللي هم قلبوها قاعده عامه هي حاله خاصه ومن الناحيه العقليه ان الشيء المكون من ابعاد قد قد تكون بعض ابعاضه ضرورية بحيث إذا زالت انتفى عن الباقي الاسم زي كده منشيل جزء من المثلث يبقى الباقي مش هترف تسميه مثلث أو تشيل من الشجرة جزرها آه يعني كان ممكن تشيل منها ورعة وتفضل شجرة بس انت شلت ساقها أو جزرها يبقى في أشياء إذا زالت زال الاسم بالكلية وفي أشياء إذا زالت صار الباقي ناقص ما يجي حد ي... ي... و... و... وده اللي ينفع يثبت وينفع ينفع عما يجي ناس في صفر في طريق ويقول له ابحث لنا عن شجرة عشان ايه استظلوا بيها في يقصر الباحث ده لو جاء لهم لقيت شجرة وبعدهم راحوا لقواها ما فيهاش او راي هي مذالت شجرة لكن ايه شجرنا قصة لا تذكر إلا على وجه الذم. لازم يقيد إن دي شجرة بس ما لهاش ظل عشان الناس تبقى واخد بال. أخذت أنا. لما تيجي تقول مثلا بناء واحد عنده شقة تحت التصطيب مثلاً أو تحت البناء أعمدة فقط ما يجي واحد يسأله عن هو عنده شقة أو عنده أما يجي يسأله على آآ آآ يعني هل هي لو كان عايز يسكنها الآن يقول له لا بس اصل ضيت ما زالت كذا يعني نقول في أشياء تخلفها يجعل الشيء يزول بالكلية في أشياء تخلفها يبقى شيء موجود بس ناقص وفي أشياء متى وجدت استحق الشيء المدح وإذا فقدت لا يستحق الذنب يبقى الخوارج لما نظروا لبدعتهم نظروا بهذه الطريقة عن طريق مقدمتين ونتيجة المقدمة الأولى أن الإيمان قوله عنه المقدمة الثانية أنه كل لا بعض النتيجة كفر مرتكب الكبير يوم بعض يعني من حاسنت نياته حب يرد عليه. التصدي لمناظرة أهل البدع يحتاج يعني مؤهلات خاصة والمام قوي بالشرع وتثبت من المعاني الشرعية بحيث ان الإنسان ما يسئش من غير من حيث يريد أن يصلح فلأوا الخارج بيقولوا والإمام قول وعمل وهو كل لا يطبع إذا بعض ذهب بعضه ذهب كله طب الأولانية إذا لهم فيها الشرء. طب الثانية الخارج يقولوا إذا لهم فيها قالوا قطعيات عقلية. الثانية قطعيات عقلية. وهي مش قطعيات ولا حاجة. فكلمة قطعيات عقلية دي دائما تعمل رعب. فبدأ البعض ونبعد عن القطعيات العقلية ونشوف الأول ما هي النتيجة لازم عشان النتيجة دي ما تبقاش نصل إلى نتيجة مختلفة لازم نغير واحدة من المقدمتين دول قالوا لا بأس نغير المقدمة الأولى اللي مفروض دليلها الشر قالوا نغير المقدمة الأولى والشرع يحتمل التأويل فبدأوا يحاولوا يخلوا الإيمان شعبة واحدة ليس منها العمل الظاهر عشان ما يجيش الخارج يقول لهم ايه هم الاول عايزينها شعبه واحده ده, ده شيء وليس منها العمل الظاهر ده مطلب اضافي يعني ما دام مش بقى منها العمل الظاهر بس حتلاقي هنا كان اعمال القلوب دخلت عندهم في منطقه رماديه ما يتكلموا عليه هو كان يهمه ايه اخراج عمل الجوارح من مسمى الايمان عشان يهرب من قول من قول الخوارج التكفير ايه مرتكب الكبير فقالوا الايمان شيء واحد وهو التصديق وما دام شيء واحد خلاص مش محتاجين المقدمه الثانيه والنتيجه سوف تصل ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر زي ما الثانيين طريقتهم أدت إلى كارثة وهم تغاضوا عنها لأن طريقة تنظير الخوارج تساوي تكفير تارك المستحب ما هو المستحبات من الإيمان وإذا كان هم عندهم إن الشيء المركب من أبعاد إذا زال بعض زال كله يبقى مفروض يقولوا كمان إيه إن هو يكفر تارك المستحب أيضا هنا بعد ما نجحوا ان هم لا يكفروا مرتكب الكبيرة فاللي ينتبه يلاقي المسألة مش كده ده هم خلوه مؤمن كامل الايمان لان ما عادش فيه كامل ونقص هو خلو الايمان ايه شيء واحد يثبت او ينفع والايمان اسم مدح في الكتاب والسنة فهل حيمدحوا العاصي هما ايضا كملوا زي ما التانيين كملوا وقالوا احنا مش هنمدحه هو مؤمن من جهه الايمان مؤمن ولكنه مقصر فيما افترضه الله عليه يستحق الذم والعقاب فصارت كلمه الايمان عندهم لا لا تقتضي المدح مع انها جايه في الكتاب والسنه دائما بايه؟ بورد المدح ودي أعلى ما يوصف به الأهل الدين فهو خلاها يعني كلمة هي من أدنى مراتب الدين لأنه يشترك فيها كل الناس حتى أفصق الفصاق مع مع الإيمان لكن جاء عند الفرائض والمحرمات وقال يجب عليه فعل الفرائض واجب بأي اعتبار قال دي جزء من الإسلام يعني كذا خلى الإسلام شيء واحد محدود يوجد مع كل أهل الإسلام بما في ذلك أفصق الفصاق وجعل فعل الفرائض وترك المحرمات دي من, من مقتضيات ومن واجبات الإسلام لكن في النهاية وصل إلى ان تارك الفرائض أو فعل المحرمات يستحق الذم والايه والعقاب طيب لو قلنا ان دي ورطة ولو افترضنا جدلا انهم خرجوا من الورطة دي في ورطة تانية وهي ان نصوص الكتاب والسنة فيها ان الاعمال من الايمان لا وما كان الله يضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المغز من قام رمضان ايمانا واحتسابا من صام رمضان ايمانا واحتسابا سابق ده دي موجودة مع ايه اعمال كتيرة جدا ويقول الجامع لذا كله الايمان بضع وسبعون او بضع وستون ايه شعب فاضطروا هنا الى التأويل قالوا هذه من لوازم الايمان وليست ايه من الايمان خد بالك الإيمان عندهم هو إيه تصديق القلب وقالوا دي إيه من لوازمه الكلام ده اشتبه مع كلام أهل السنة اللي بيقولوا إن الظاهر ثمره للإيه للباطن واللي على بعض اسمهم إيمان دول خلوا الإيمان هو الذي في الباطن فقط واللي على الجوارح ده ثمره له منفصل عنه يبقى ده الإيمان ودي ثمرة الإيمان وليست ايه منه لكن أهل السنه بيقولوا ده الباطن وده الظاهر ثمرة له والاثنين على بعض اسمهم ايه إيمان لأن البعض صلى له حساسية بالغة لكلمة ثمرة أو كلمة مع انه يجي في مواطن تانية وحيبقى كل مدار كلامه على التلازم بين الظاهر والباطن فيجي في موطن يعتبر ان مجرد الإشارة اليه ده هو قول مرجاة الفقهاء ويجي في ذا التكفير يعتبر ان ده هو اجمع اهل السنة في الواقع لكلام تيمية الامر لا ذكر لذكر ووضح المسألة جدا فصار الايمان يشمل اللازم والملزوم بعد ما وضح التلازم بين ايه بين الظاهر والباطن الفصار الايمان مسمى الايمان عند اهل السنة يشمل اللازم والملزوم يبقى هنا ده كلام كل ده في الجيل الأول من ال... إحنا لسا وعناش اسمهم لهم اللي اسمهم مرجئة الفقهاء اللي كان غرضهم يردوا عليه على الخوارج اتورطوا معاهم الورطات اللي احنا بنحكيها دي لما سلموا لهم أن الشيء المركب إذا زال بعضه زال كله فاضطروا إنهم يأولوا الشرع لأنه هو مذهب الخوارج مبني على مقدمتين إن الإيمان قوله عمل وإن الشيء المركب من أبعض إذا ذهب بعض ذهب ايه كله النتيجة ان تارك الكبيرة بصفته تارك لبعض الإيمان يبقى تارك للإيمان كله فعشان يهربوا من ان مرتكب الكبيرة يعتبر تارك للايمان كله راحوا قالوا لا الإيمان لا يشمل العمل الظاهر بل الإيمان هو التصديق وقعوا في كذا ورطه الاولانيه ان ده أن ان مرتكب الكبيره كامل الايمان قالوا اه كامل الايمان التزموها ديت وان هم في مشكله ان الشرع ثمن الطاعات الايمان وسمى المعاصي كفرا بعترنا كفرا اصغر او سما ترك المعاصي من الايمان ايضا فديت قالوا لا هذه ثمره من ثمرات الايمان بنوضح ان هنا اهل السنة بيقولوا الذي على الظاهر ثمر من ثمرات الباطن والباطن والظاهر كلاهما إيمان هم قالوا لا ده الباطن هو الإيمان فقط خلاص كده ده كل الإيمان هو, هو التصديق والذي على الظاهر ثمرة له لا تسمى إيمان طب هل ممكن ثمرة الشيء ما تبقىش منه أيضا من الناحية المنطقية ثمرة الشيء قد تكون جزء منه وقد لا تكون مثال الشجرة اللي احنا ضربناه قلنا هذا اتفق مش ان احنا بقى جبنا مثال الشجرة وتعسفنا في تطبيقه على مثال الايمان لان المثال ما ممكن يبقاش هو ده الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا لكن فعلا اتفق ان مثال الشجرة موافق تماما حتى في الجزئية دي وحتى في كلمة ثمرة الثمرة ثمرة للاصل اللي هو الجذر والساق وكل ده على بعض اسمه ايه اسمه شجرة غير ما تقول مثلا ان النار أضائت المكان يبقى من ثمارها لكن ده مش إيه مش جزء منها لكن اللي انطبق على الإيمان وفق التعريف الشرعي مثال الشجره إلى الآن مثال الشجرة منطبق تقريبا على كل الجزئيات وهو وبالتالي دايما العلماء يمثلوا به لأنه منطبق على مسألة أنه هو حقيقة مركبة ومنطبق على مسألة أنه له أصل وكمال ومنطبق على ان الظاهر ثمر للايه للباطن وهكذا المهم هم وقعوا فرطه جعلوا الاعمال ثمرا من ثمرات الايمان تاولوا النصوص من اجل ذلك بدل ما النصوص بتقول الصلاة ايمان قالوا الصلاه ثمره من ثمرات الايمان الصوم ايمان قالوا الصوم ثمره من ثمرات الايمان تاولوا ووصفه مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان وأن كان التزم باستخاقه للذم والعقاب الورطة الثالثه أن هم بيتعمدوا عدم الخوض في أعمال القلوب فبيسألوا ما حكم المستهزئ بالدين عندكم فالإجمع على إنه كفر ومرجية الفقهاء فقهاء بيدرسوا في أبواب الردة كفر لإيه يقالوا لهم بما كفر الكفر ضد الإيمان هما في الإيمان وتمسكوا بإحالتنا على المبحث اللغوي وتكلمنا في الجزئية دي المرة اللي فاتت وإن الأصل الرجوع الحقيقي الصبعية مع أن الرجوع للحق اللغويه لن يسعفهم كثيرا لكن طب ما دام هم متمسكين باللغة الكفر ضد الايه الايمان والفي إجماع على كفر الايه المستهزئ فبما كفرتموه ان قالوا ان التعظيم جزء من الايمان بل هو ركن فيه ثم ذال عن المستهزئ التعظيم فكفر نقول لهم طمنتوا كده خلتوا الإيمان أكتر من حاجة يبقى تهد كل البناء واضح لأنه كان كل كل هذه المجازفات اللي هم بارتكبوها سبب سببها انهم عايزين يخلوا الإيمان إيه شيء واحد هم نقول له انتوا دلوقتي مع اتفاقكم على كفر المستهزئ في الله وركة تعالى بما كفرتم، لو قالوا لأنه فاقد للتعظيم إذن التعظيم جزء من الإيمان بل هو إيه ركن فيه ده بناء على كلامهم يبقى صار الإيمان عندهم تصديق وإيه وتعظيم مثلا وكل أعمال القلوب لـ لـ لـ يعني كل اللي هي الكفر اللي ينشأ من الإباء والاستكبار والجحود ضدها من أعمال القلوب من الانقياد والتسليم غالبا هم أيضا في دي بيتعسفوا ويلتزموا بالإجماع على كفر الساب والمستهزئ مع التزامهم بأن الإيمان هو التصديق وقد يحاول بعضهم فيقول ان طالما إن الشرع ذل على كفر المستهزئ فنعلم يقينا انه متستهزئ زال منه تصديقه طبعا احنا بنبقى شايفينه قدامنا مازال مصدق قالوا لا يبقى احنا بدليل الشرع علمنا أن المستهزئ طالما استهزئ مش زال التعظيم ما زال التعظيم دي واضحه في العقول والفطر لكن ده هم بيخلو اذا استهزئ زال منه الايه التصديق الكلام ده على بعضه كده اسمه مذهب مرجئه الفقهاء اللي وصفه شيخ الاسلام التيميه بان السلف لم ينزعجوا منه اولا ولم يبالغوا في إنكاره حتى ظهر ارجاء المتكلمين واللي وصفه في موضع ثاني وقال هو لفظي الخلاف بينه وبين آل السنة لفظي وفي موضع آخر قال هو قريب من اللفظي وعند التامل هتجد ان هو لا لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار عشان كده عباره قريب من اللفظ دي ادق لفظي باعتبار احكام الوعيد ان عندهم ان تارك الطاعات وفاعل المعصيه يستحق الذم والعقاب في الدنيا والايه والآخرة فصار الامر كذا موافقين لأهل السنة في ذلك. الخلاف الحقيقي يظهر في انهم يضطر يضطروا الى تأويل النصوص بلا داعي وهذا خلل والتناقض اللي هم واقعين فيه اللي فتح الباب أمام إرجاء الإيه؟ امام إرجاء المتكلم يبقى ده خلاصة ما يسمونه بمذهب مرجئه الفقهاء وقريب من اللفظ ان هو في باب من الابواب لفظي وفي باب حقيقي فيبقى قريب من اللفظ دي بتتوسط في المساله هو حقيقي في باب أسماء الدين أنه يجي يقول لا دي مش بالإيمان ودي مش بالإيمان غير لأنها مهدت الطريق لإرجاء المتكلمين كما ذا كان ولا ولا والخلاف لا ثمرة له أو الخلاف لفظي غير حقيقي في باب الوعيد لأنهم في باب الوعيد زي يوم زي أهل السنة تمان الخلاف اللفظي اللي هو يبقى الاثنين بيقولوا نفس المعنى وعبروا عنه بألفاظ مختلفة، لكن والخلاف اللظي لا يقال إلا في الألفاظ الاصطلاحية يعني الألفاظ الشرعية لا يهون من شأنها يعني إذا كان الشرع سمت طاعة إيمانا عايجي مجادة الفقاء يقولوا إحنا اصطلاحنا أننا بنقول الإيمان هو التصديق فقط ومع ذلك لم نهدر الطاعات وإنما جعلناها واجبات من واجبات الدين وإلا ندخلها في الإيمان لو كان الكلام ده مجرد اصطلاح ارتقى الجمهور ثم ارتقى مرجية الفقهاء مصطلح مغاير كان يدخل خلاف لفظي، لكن هنا دي ألفاظ شرعية بمعنى الشرع سمى الطاعات إيمانا فلا يسعنا أن نصطلح اصطلاح مغاير ولا سيما وانه بيترطب عليها مسائل كتير غير اللي احنا غير مجرد الاصطلاح مع ان الاصطلاح في ذاته في هذه الأمور لازم الاصطلاح في هذه الأمور يكون لازم طيب يبقى كده خلاصه الكلام ان برجيه الفقهاء أقر بأن الإيمان ينبغي أن يكون شيء واحد هروبا من إلزام أنهم يلتزموا مع الخوارج تكفير المتاكب كبيرة أن الشيء الواحد عندهم ده هو التصديق أن أعمال الجوارح عندهم غير داخلها في مسمى الإيمان وإن كانت من الدين ويلحق بالواجب والمحرم منها ما يلحق من الذم والعقاب فعلا وترك وإن أعمال القلوب عندهم في قدر من الغموض الكبير تجاهها ولكن يلزم من كلامهم أنهم لم يدخلوها في مسمى الإيمان وإن كان كفروا بالمكفرات الواردة في الشرع بال... بال... التي يكفر صاحبها وإن لم يكن مكذبا كالاستهزاء كفروا وهم من اكثر الناس توسعا في التكفير بالاستهزاء. فذل هذا على قدر من التردد عندهم في هذا الباب أيضا عندهم تردد في مسألة القول يدخلوا في مسمى الإيمان أم لا وهم عملوا معه زي ما عملوا مع أعمال القلوب بمعنى انهم طالبوا به ووافقوا الإجماع على أنه لا يثبت الإسلام إلا بالإعلان عنه والإقرار الظاهر به، ولكنهم أيضا قالوا قول في غاية النكر، وهو أن هذا الاقرار عندهم ليس جزءا من الإيمان، بل هو تعبير عن الإيمان الباطن. قرده خد بالك، أهل السنة بيقولوا إن النطق بالشهادتين. تعبير عن الإيمان الباطن الفرق زي ما قلنا كده في أعمال الجارح ثمرة ما هو نطق باللسان ده عمل من أعمال الجارح بس عمل مميز جدا أهل السنة بيقولوا لا يتصور وجود رجل في قلبه إيمان في الباطن ويابى أن ينطق في الظاهر مع القدرة وبالتالي فرض سؤال من كان عنده إيمان الباطن ولم ينطق خلاص في الدنيا عرفنا إنه, أنه كافر هل وارد أن ينجو عند الله الشخصان بيقول السؤال ده مش ملزمين نجاوب عليه لأنه سؤال متناقض أنه كان في قلبه تصديق وانقياد وامتنع عن الإقرار مع القدرة هل ده مستحيل يحصل عند المرجع أنه ممكن يحصل والأدهى من ذلك أنه لو حصل يرون أن هذا ناجي عند الله على فرض حصوله فيما يتصورون أهل السنة بيقولوا أنه مستحيل يحصل ولو تنزلنا في المناقشة وقلنا أنه حصل يبقى هذا غير ناجي عند الله لأن الشرع اشترط من قال لا إله اشترط عليه القول فالاشتراط القول ده لابد من تعليله عند من يبحث في التعليل عشان يبقى الكلام واضح إنه لا إن, ان القول مش ممكن يمتنع عن القول بلا عذر الا لو كان في القلب إيه؟ لو كان في القلب اما تكذيب واما ابا واستكبار اما يكون في القلب تصديق وانقياد ثم يمتنع بلا عذر هذا مستحيل ان يقع وه هنبقى دي لها تاني مساله الارتباط بين الظاهر والباطن بنقول في قدر مجمع عليه ودي كان اشار اليها الشيخ في اول كلام في قدر مجمع عليه من العمل الظاهر انه لا بد منه اللي هو النطق بالشهادتين وبرضو العمل الظاهر بيدخل في الايه الترك وترك الايه الشرك وإن ده مجمع عليه في إنه لابد أن يوجد في من العمل الظاهر كما ذكر يبقى ده كلام مرجية الفقهاء طيب مرجية المتكلمين مرجية المتكلمين أزالوا عدد من التناقضات في كلام مرجية الفقهاء مالا كلام مرجية الفقهاء متناقض فأزالوا منه عدد من المتناقضات بحيث وصلوا به إلى الباطل المحت يعني كلام أمو جيد نتيجة تداخل من الحال فقالوا لا هو الإيمان هو التصديق وكلمة التصديق دي أصلا فيها نزاع لغة وشرعا هي مجرد المعرفة ولا زيادة ده كلمة التصديق دي كممكن جواها نعيد كل اللي قلناه في الإيمان والصحيح وهذا الصحيح لغة وشرعا إن كلمة التصديق دي في حد ذاتها كلمة إيه؟ مركبة من معرفة واعتراف وإذعان وإنها تكون بالقلب واللسان والجوارح والفرج يصدق هذا أو, أو يكذب فهم عشان كذا اختاروا أو هم بيعرفوا التصديق سواء استخدموا اللفظ ده او استخدموا غيره عندهم الإيمان هو المعرفة مرجيه الفقهاء بيستخدم كلمة التصديق ويسيبها على أمل ان محدش يسأله لأن هم حقيقة امرهم يلزمهم إدخال أعمال القلوب عشان يكفروا الساب والمستهزئ فهم نتيجة التناقض في الجزئية دي بيتعمدوا عدم الخوض في تفاصيلها في جزئية التصديق أصدهم تصديق يساوي معرفة وانقياد وإذعان ولا تصديق يساوي معرفه مجرده بينما مجيئه المتكلمين كانوا واضحين جدا في إن هم عندهم الايمان هو التصديق الذي هو المعرفة او هو المعرفه وانه طبعا شيء واحد يعني شيء واحد وان تارك الطاعه وفاعل المعصيه مؤمن كامل الايمان لا يلحق به ذم ولا عقاب يبقى وصلوا الى الايه الاستحلال ودول اللي كفرهم السلف والاستحلال قلنا له كذا سكه سكه الارجاء بتؤدي الى الاستحلال سكه الجبر بتؤدي الى الايه الاستحلال سكه سقوط التكاليف والوصول إلى الحقيقة بتؤدي للإيه ودول كلهم كفر يعني كل البذع اللي وصلت للاستهلال ديت إيه كفر يبقى ده مرجئة المتكلمين برضو ماشيين عن نفس طريقة الإيمان مفروض يكون شيء واحد ولكن غالوا في ذلك جدا أصار الإيمان عندهم هو المعرفة وصار مرتكب الكبير عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يلحقوا ذم ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة ومن ثم وصلوا إلى الاستحلال ومن ثم كفرهم أهل العلم بذلك احنا قلنا هو كان لخص الفرق بين الثلاث أقوال دول في خمس ست, ست ستور كده عرناهم المره اللي فاتت نرجع نقرأهم تاني نقراهم مع الجواب اللي هو يعني التعوم الفائدة احنا كان السؤال كان الشيخ بيقول فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثرة فيها الخوض في هذه الايام وصورة السؤال هل جنس العمل في الايمان شرط صحة او شرط كمال وهل سوء التربية عظم في كفر من ثب الله ورسوله والجواب بين لنا الإمام قول وعمل بالأدلة والذي أرناها المرة اللي فاتت وبين هذا التفاوت وبعدين شرع في الجواب قالوا بهذا يتبين انه لا يصح اطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ويشمل الفعل والترك ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب فأما ترك الشرك وانواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحه لا تحقق الإيمان الا به بسبب الطرق في ترك لازم وهو ترك الشرك وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب وأما انقياد القلب لأن هو أنا بجواب على العمل ما قالش عمل الجوارح فدخل معلي عمل القلب قال وأما انقياد القلب وهو إذعان لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه وإقرار اللسان وعما انقياد القلب مثل ما ذكر من أمثلة وإقرار اللسان وعما انقياد القلب وإقرار اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو كذلك شرط صح لا يتحقق الإيمان بدونهما واما أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان يبقى مواطن الإجماع ايه اللي من العمل شرط لصحه الإيمان عمل القلب وإقرار اللسان وترك الايه وترك الشرك قال وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق اهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان بمعنى أن تركه كفر بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها وإن كان أظهر وأعظم مختلف فيه الصلوات الخمس لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولم ورد في خصوصها مما يدل على كفر ترك الصلاة كحديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرج مسلم في صحيح وحديث برأيد بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومختلف في لما المباني لأربعة وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد وتركها معصية لا تخرجه من الإيمان يبقى دي مواطن الإجماع ومواطن فهم ما هذا لا, لا, لا ينافي ان الشيخ له ترجيح في مسألة ترك العمل بالكلية ولو ترجيح مسألة ترك الصلاة نناقشه إن شاء الله لأنه يأتي أثناء كلامه على النواق لكن الكلام هنا على حكاية مواطن الإجماع مواطن الخلاف وده من أهم الأمور التي ينبغي أن تضبط وإلا فادعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع يفرق وحدة المسلمين ووحدة أهل السنة الجماعة بالإضافة إلى أمور أخرى سوف تأتي في ثنايا الكلام أن حال الإنسان في حمية الدفاع عن ترجيح رأي يستخدم طريقة في الاستدلال تكون هي في ذاتها أخطر من القول ذاته كما سيأتي وكما رأينا كيف أن طرق الاستدلال بيتخرج منها بدع كالبدع الأصلية التي خرجت كذا في بعض الجزئيات اليسيرة جدا في هذا الباب استعمل البعض طرق في الاستدلال لترجيح ما يراه راجحا في غاية الخطورة فصار الخطر هنا في شيء في الدعاء الإجماع على مسائل خلافية لسيما إذا كان يدعى الإجماع على ما يخالف مذهب الجمهور فيصير الجمهور عنده خارج إجماع أهل السنة الأمر الآخر استعمال طرق في الاستدلال في غاية الخطورة كما أشارنا تأتي في السياق المهم هنا تقرير أن الكلام هنا من الشيخ في غاية الوضوح في تقرير مواطن الإجماع الخلاف في المسألة إمكاننا علينا الجملة دي عام المرة اللي فاتت يقولوا ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم معناه اللغة ويعني وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيه أو خارجا عنه. لي هو التعبير اللغة وأنت بتقول يشترط لكي يكون لكي يصح إسلامه أو يصح إيمانه أن ينطق بالشهادتين دي كنا في من حيث اللغة سليمة مائة بالمائة. فأنت لو انت طرط الكلام ده وقلت إذا من شروط الإيمان النطق بالشهادتين ما يعني والكلام كان واضح نقول إيمان قول وعمل. لأن البعض حاكم بعض العلماء لكلمه شرط ودعا بنظرية المؤامره ان ده كان تمهيد من هؤلاء العلماء لتقرير مذهب المرجئه اللي اخرجوا العمل المسمى الإيمان على اعتبار ان الشرط عند الاصوليين هو ما كان خارجا عن المهية زي الوضوء مع الصلاه طب اذا هذا المفهوم البعيد جدا للفظ اصطلاحي يقدم ولا يقدم منطوق العالم اللي هو بين الايمان قول وعمل يعني ده يوم ما حد يبالغ في التانق في البحث كما يقولن أو التعسف يقول كان الاولى مثلا ده اقصاها لكن ده ممكن تلاقي مؤلفات كاملة ومحاكمات على كلمه شرط لو لو طلعت حتى الشيخ استخدم كلمه شرط اصلا يعني هو مش استخدم ركن وبعدين دافع عن اللي استخدمه كلمه شرط ده هو جرع الاصطلاح او جرى السائل في السؤال لان المسألة ليست بهذه الدرجة من, من الخطورة لوضوحها احيانا في مصطلحات معينة تقول لا ده لازم نقف عندها لكن دي في غاية الوضوح لا يمكن حد يقدر يسل دي من وسط الكلام ده كله الا مغرد او, يعني أو يسيء الفهم فلا حاجة حينئذ لمحاكمة العلماء انهم إما تساهلوا وإما أفحش من ذلك البعض يرى ان دي كانت مؤامرة حقيقية على مر العصور امتلأت بها كتب الشروح السنة الأمر اهون من كده بكتير وربما هم تسامحوا هنا من باب تقديم الحقيقة اللفظ اللغوي والمسألة اصطلاحية مش شرعية مسألة شرط دي مسألة اصطلاحية والمعنى في غاية الوضوح فما قالوا ينبغي. قال وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معنى الأعم وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان فهو من الإيمان قال هذا التفصيل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 إذا أخرج الأعمال من مسمى الإيمان فهو من جملة المرجع يبقى علامة المرجع إخراج العمل من إيه من مسمى الإيمان ثم في تأفيق لسه حنفرق بين المرجع الفقهاء ومرجعة المتكلمين فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترطب العقوبات فهو قول مرجأة الفقهاء المعروف وهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ولكن التزم وجوب الواجبات تحريم المحرمات تترطب العقوبات وهو الذي أنكره الآئمة وبيّنوا مخالفته للنصوص الكتاب والسم كما ذكر بعض العلماء بيشتد جدا في أنكره على مرجأة الفقهاء والبعض يعني يرى رأي فيهم أهوا من ذلك كابن تيمية ولكن على الأقل ابن تيمية بينقر الإجماع على عدم تكفيرهم عدم تكفير إيه موجات الفقراء يبقى إن أخرج الرجل العمل من مسمى الإيمان فهذا قول لإيه المرجاة أي نوع من المرجاة نحتاج سؤال تاني بيقول إيه في تارك بيقول إيه في وجوب الواجبات تحريم المحرمات فإن قال بوجوب الواجبات تحريم المحرمات وترتب العقوبات على ترك الواجب وفعل المحرم فهو قول مرجات الفقهاء وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب يعني هو قال في إيمان كامل هذا ده ده قول مرجات المتكلمين قال العاصي عنده إيمان كامل والذنوب اللي عنده دي لا تضر مش مرجات الفقهاء بيقولوا هو عنده إيمان كامل وعند ذنب يضره وإن كان لا يقضح في إيمان لأنه ما له علاقه بالإيمان اصلا وفق كلامهم يقول عنده إيمان كامل والذنب لم يؤثر في الإيمان وإن كان أثر في دين صاحبه في الجملة وإن كان أضر صاحبه وإن كان ألحق بصاحبه الذنب والعقاب أما مرجر المتكلمين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة كلمة الإيمان مرجعت المتال الفقهاء يقولوا الإيمان هو التصديق مرجعت المتكلم يقولوا الإيمان هو اللي المعرف إذا بلغته في مناظرة مرجعت المتكل الفقهاء هيتضطر يقول الإيمان هو المعرف ولكن يلتزم أيضا بكفر اللي المستهزئ والساب وده اللي عمرو بعه من التأييحة إلى هذا ولو سبتهم حيقولوا التصديق وكأنهم يودون إن محدش يناظرهم في الجزئيه دي على اساس يبقوا قالوا حاجة أعلى شوية من, من أمام المتكلمين ينافحون صراحة عن الإيمان هو المعرف قال وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجعة الجهمية وهم كفار عند السلف يقول وبهذا يظهر احنا كنا قلنا ان اي نقل سنلاقيه في كتب السلف المتقدمين كتب السنة المسندة في ذكر الاثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في عقائد اهل السنة في الايمان والقدر وغيرها في تكفير المرجئة هتبقى تبقى على أنه مرجئة المرجئة المتكلمين الجامعة يقول وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ وماذا بالمرجئة في ذاك وهذا يقول ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا وإنما ورد في كلام بعض المتأخذين مسألة تكفير ترك جنس العمل أو نحو ذلك هذا مما لم يكن موجود في كلام المتقدمين وإن كان إذا طرحت فلتبحث لا بأس لابد أن نجد لها تخريج على كلام المتقدمين وقبل ذلك على نصوص الكتاب والسنة لأن ادله لها ولكنها لم تكن بارزة بهذه الصورة إلا في كتابات بعض المتأخرين ثم بحثها من بحثها وما للكثيرون ومنهم الشيخ البراك حفظ الله إلى كلام الشيخ الاسلام في المسألة سنبينه في حينه ونبين من وافقه ومن خالفه ولكن مع التأكيد على بيان مواطن الإجماع ومواطن الخلاف وعلى طريقة الاستدلال على الكلام في هذه المسائل يتضح هذا إن شاء الله من الاستمرار في دراسة رسالة مش هنحاول نتعجل بمعنى بالمرة نخليها كأنها دراسة مختصرة لقضاء الإيمان والكفر تعودا عن الدراسة المطولة اللي كتير من الاخوه ما حضرهاش او لعل اللي حضرها نساها هذه مراجعه والدراسة مركزه لهذه القضيه نتناولها يعني في هذه المرات اليسيره سبحان الله لله ما شاء الله